و ع ل ي موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و وإنما ق ر و ف للعلوم ا ي الاسلاميه بعد عامهم هذا وإن خفتم علمتهم 「どうもあと ي ي د ن و ن دين ا ل ح ق م ن ا ل ل ذ ي ن أوتوا ت ا ا ك ب حتى ي ع ط ا ل ج ز ي ة ع ن ي ل و م ا ر و و ن ق ا س ل ا م ي ه Thank you. どうも。 I'm a وقاتلو ا فين أنفسكم و م شركينك فتنك ما يقاتلونك م 「今の」 لفضيله ا ل د ك ت و ا محمد راتب ا ل ن ا ي ل س ي سبدي ل ق و موسوعه غيركم ل ا النابلسي كل للعلوم ا فقد ن ص ا ل إذ ا ر و ا م ي ه o h وكبر السبل و ك ل م ة الله